بسم الله الرحمن الرحيم والعديات ضربا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الان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 رَبُّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِير